نبي الحاره اجى كربلا المره وعلى خدها بالاسال دم حماره حامل الهم والحسره حامل منك ان زنب الحورة إجاد كربال المرق وعلقاتها خدها دمعة مرح مارا حامل الهم والعتار حامل الحاسر بالله يا ابن أمي أويك منك الناضر نادي ينهض بالعجال وانظر الحرة من بعد عيزها نسبات فلدات الزغرة ويخلتك على الرمضة والغابرة رحلاني بالغسوف عنك بسافرة نادي ينهض بالعجال وانظر الحرة من بعاد عجهن سبات فالذاتي ساره ويا خلتك على الرمضه والغبره رح حالي بالغصوب عنك بسافره وانا قبرك خل اهين فوق هالعابره وأنا قابرك القلب يضي القابرة والله مش تاقى يا سنى العترة ياللي داست لح على صدرة ياللي داست لح وجهية على صدرة اعدر اختاك اللذي احتمس اختا عذرة القطع وصل ياه من قطعنا حرب فرقتنا كربلا قاسيه وقشره والله يعلم حالتها هالقلب وامر يا عذر اختك من قطعنا حرب فرقتنا يا سياو يا والله يعلم حالته هالقلوب وامر والله يعلم حالته سنب الحاره اجت كربله المولى وعلى خدها بالاسال دمعه محمر عامل الهم العتا حامل الحزن والله يا ابن امي قويت منك ان من عبر ادي ينحط بالعجل والبرق الحرق ان بعد عزهن سبات بلدته الزاره ويا خلتك على الرض طويل الغمره حلوني بالغصب عنك بسفره وانا قبرك خلاهين فوق العابره وين قبرك القرنبي ضي القبر والله مش شاكه الى ياسل العيد ياللي داست لع وجهيه على صدر عذر اختك ياللي ديه التميس عيد من قطع وصلي يامل من قطع نحر ترجتنا كربلاء يا سيوگاش والله يا علم حالك القلب ومرتر ترجتنا كربلاء يا سيوگاش والله يا علم حالك القلب ومرتر صحت العقيله حلقه بحزينه يادي الاخضر ابن المدينه راحت العقيله حلقه بحزينه يادي الاخضر ابن في طف كربلا جيت تترنيلك واللي عليا بالعجل والله ابن بلا يا في طف كربلا جيت تترنيلك رجع علي بالعجل بالله وابن نبينا ترنا من ضريحك انك يا الوديع سامحيني يا اختي فاطمه من ضريحه نادي الودي حق سامحيني يا اختي انت شفتي مقتليت عيني قدامي شفتي راسيا اسف بالرمح رفعت انك شفتي مقتليت عيني قدامي شفتي راسيا اسف بالرمح رفعت طاحت العقيله على القبر حزينك نادي الاخضر اودني للمدينه طاحت العقل في طف في طف كرملا جيتي بالله وابنبينا يا في طف يترهين رجع علي بالحجد بالله والنبي لنا جننا من ضريحه نادي الودعه سامحيني يا اختي فاطمه الشفيع جننا من ضريحه نادي الودعه سامحيني يا اختي فاطمه الشفيع انتي شفتي مقتل عين جدا ميع شفتي راس يا ع٧سك بالروم شفتي مقتل عين الجدا ميع شفتي راس يا عسك بالروم حرفي عاي بلا تسهت تجذب الوان وعلى قبرة طحت بحفاتها والحاسر ويايا الغالي قل لي يا الوالي منه يبراني بعدك عيوني أبدا فياضة بالعابر وكبارت ساكل تعلن الران تجذب الوان وعلى قبرة طحت بحفاتها والحاسر وي يا الغالي يا الوالي من خوي بموالي بعدك عيوني ابتياف بالعامره هذا سكن الغالي خاني الى قبرك ما احتمل فرقاك وخليني الامر هذا سكن الغالي خاني الى قبرك ما احتمل فرقاك وخليني الامر بحجر جلى ترايعت من ابوها نادية سكنت انت بنتي ودر قلبك من, من ابوها نادي يا ساقنا انت بنتي وادري قوبيت هالمقاسي زلزلة ريكنا صغري يا بنتي علمي حنويلها من كتب هذا لينا نلقى هالمصايد كاتب الباري من تنتصر جانا المنتصر هامنا يفنض علينا يا الله من الاعداء من الحشر ثاري يا صبر يا بلك من كتب حاله هلال نلقى المصايب كاتب النار من تصر دمنا من تصر هامنا يفنا ظالمنا يا اخي ظلم من اعادي حشر ساري وصلي للشيعة سلامي جملة نصاري حد يربيهم يذكروني ويتلمع جاري وصلي للشيعة سلامي جملة نصاري أدري بيهم يذكروني والدم عجاري أدري بيهم يندبوني يلقموا الهامة على مصابي اجري بي هوم في قلبه جرحي وصوابي اجري بي هوم يذبوني يلقموا الهاء ما علم صعب اجري بي في قلبه جرحي وصوابي اجري بي هوم يلقموا الهاء ما علم صعب أدري بيهم يحملون في قلبهم جرحي وصوابي إيجاد زينة لب وفاضل على قبرة حلمت معي الهامل يا أخويا اسمعني وانظرني وحاجيني وبو الساعة يا الكافل اجيت انا لابو فاضل على قبرك حن الماي مع الهامي يا خويا اسمع حني والضور وحاكيني طول الساعه يا الكافي يقلها يا اختي عطيني مني قطعه من سهم النايبه بعيني يا العقيله ولما طاحت غايه سالت بالدرجايه شان نرويكم الغايه يا العقيله هيا اختعديني بالنقط عوديني سهم النايب بعيني يا العقيلة ولو ما ضاحت ضاية سانت بالترجاية شان ارضوكم ضاية يا العقيلة ايجاد زينة الابو فاضل على قبر تحن بالمجمع الهامل يا اخويا اسمع لي وانظرني وحاتيني وقوم الساعة يا الكافر جات زينك لابو فاضل على قبرة حنقمت مع الهامل يخويا اسمعني وانظورني وحاجيني وفو الساعة الكافر يقل هيا اغتع دريني بني قطعة ونقيني فهم الله يبقيني يا العقيلة ولما طاحت غايه شانك بالثردايه شان نرويكم الما يا العقيله يگل هيچ تعطيني مني قطعه ثاني تهب النايبه باني يا العقيله ولما طاحت غايه شانك بالثردايه شان نرويكم الما عن الطقاق لتوداعي يا إخواني يا أولادي يضل قلبي أبد ناعي ولما شالت الحارة عن الطاف قالت وداعي يا إخواني يا أولادي القلب وي ابد انا من سل احبه من حواكم ما انت لاش انا مديفه قلبي هواكم يبقى للقياده اللي حبكم ما يهدا القلب الكشب ظلمه لما من خلق احده ما انت غير عليه خلي عليه خلي عليه خلي عليه قائدنا يا علي امامنا يا علي حبيبنا قائدنا يا العمل خير العمل خير العمل أنت, انت الامل يا معلم هر الامل انت الامل يا معلم ولما شعله الحوره حنطفقا لا توداعي يا اخواني يا اولادي ليض القلبي اي ابد ناعي انا من سل احبه من تغزرامه فؤادي هواتف يبقى للقيامة اللي حكم ما يهتد في القلب مقامه عمري انا من سلقى حباه من تغيش جامه فيه قاعدين هواكم يبقى للقيامه يلي حبكم ما يهتد في القلب مقامه عمري بنواره دايم ينكشف ظلامه